لعان يمر والام بسم وشهد ما Аллаҳу акбар. Бисмиллаҳ. Алила ват-талуъ мусйиа كاس ألعان اي يا قناب ريت صبرا يا حكومه ونسي الناس يا مدفع ان تجري ليبو يا مين دفنتم في فاد الصابره قبورها و انا جلي بعاد عمري اريد اقضي واخبي فرح بصدري قبور من يومي الباقي ميت عا و اروي نصا ما تسمع ضومها وميت كمدرا واصبح ضايع يا ابو أصبح ضايع جابري الزمرة يا ابو يا جابري الزمرة جيت أشكي لك همومي يا ابو الخاملاء ما حريم لا تنيتسها وياها السهر ما في له امني بضمي صدره انام ليه اخلى اجري بظل عمي وكاسر واصبح ضائع قبري الزهراء يا يا قبر صباح ضايع ضريسه وذويان وياكوا مريوهه الذي اذا سمع شعر وسلام انساها يا ابو حلو لحبامه يا حتيا القف واسفع عزيزتنا وجدناها يا ريت الم اخذني تشاعني يا وحشبعاني وصف المدا عيفتيني أصغر تظل بقلبي عابرة وحسرة وأصبح ضائع قابري الزهرة يا بو يا قابر سيبك توي من عمري يا حبايبا على عمري حبك ما انسى يوم ما جرى اللي بصدري راحتي و حرنا احمر مين قابره من رحت وضل عيد سما وجرح صدري جري دم بعد القلب سين هو يصابرا واصبح ضايع قفر صباح ضايع جاب ريسا صباح ضايع يا جاب رمي وين يا أبو يا عوين مصاب الخامل دم على المجسد شفي وكان احمر يا بو يا ابسام كنايل مجري عليها وجا بكيت الله قلب استكاله يا رحضلي عيلم اسمع اطفل الويقاع اكثير عصر واصبح ضايع من يا ظري الزمرا